بالأمس القريب سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤالا لفرسانه أن تمنوا فتمنى البعض كنزا لينفقه وتمنى آخر ذهبا لينفقه فقالوا تمنى أنت يا أمير المؤمنين فقال أتمنى ملأ هذا البيت فرسانا كأبي عبيدة عذرا يا قدسنا الأسير فليس معنا ولا بيننا ما تمناه الأمير وليس في الساحات من يغار ويعلن النفير ولا حتى من يدعى صلاحا إلى الأقصى يسير عفوا لا تظن أن ما قلته ادعاء وتبريرا مزال سهم الأمر في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس مزال سهم الأمر في القلب يندس يندس والجرح في أضل أ يا قد شطيا قد على وجل على وجل والذُّ يطل يطِل لكنني أبدكني أب مَ غية شغ ي على وجل والذل يثقلني لكنني ابداني ابدا ما الجرائم في محراب كرتك بات ودنس الأرض من اررجس اي الجرائم فيه جرائم محراب كرهت كباب ذكرت من نس خطيئتي انني يقدس من زمان أغراني الملل والأوهام والكأس خطيئتي أنني يقدس من زمان من أغراني الملل والأوهام والكأس فبعت رث آبئی بلا ثمن اهان ما بعته هل هانت النفس ثمن أهان ما بعتها هانا ما بعته, بعته هانته النفس هانته النفس, هانت النفس وسرت أحمل اسرت زري على كتفي على الدار تفتح لي بابا ولا و وسرت أحمله سري أحمل على كتفي للدار تفتح لي بابا ولا رمسه وزور قيف بحار تيه مرتجف وليس من شيطان هل يا ترى يا رسول وزورقي في بحار تيه مرتجف وليس من شطئ, وليس من شطئ هل يا ترى يا رسول لقد افقت وبيت وذا اريد مدمته على صداها أفاق العزم والبأس لقد أفقت وبي للثأل دمدمة على صداها أفاق العزم والبأس وليس غير دماء القلب أبذلها لتغسل العرى عن جنبيك يا قدس وليس, وليس غير دماء القلب أبذلها لي تغسيل العرى عتم سيد العرى يا قدس جنبيك يا قدوس قد آنا للليل أن تطوى غلايله وفوق خضر الروابي تشرق الشمس قد آنا للليل أن وا ولائله وفوق خضر الروان تشرق الشمس